فَتدَيَنوا أَن تُصبُوا قَوْمم بجَهالةِ فَتُصِفُوا عَ مَا فَحَلتُم ناجِمين وَلَمُ أن فيِي قُم رسُول اللهَّ لَ يُقيركُم ت كَذيرٍ مِن لِأَمررِنَ عَنتُم وَنكِ اللهَّه حََدَ إلَكُم الإمَانَ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 فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون وَسَوْفَ أَصْلِحُ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاسْتَغْفِرُوا لَهُ عَلَيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خيرا منهم ولا نساء كُنْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ لِسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ